Oh. Uh. إذا قدت ملاقب غيره ودحت ملاقبه وكان الأفضل <تصفيق> إني لأعطو حاسدي كعلى الذي أولاك ربك ذو الثلال اني احسدك على علاك فانا امر متسافل الدرجات يا من علوا احياك الموت ونطق مخبر بالغائبه انتي عاده يردك الشمس المنيره تبدوا افلت وقعت شهيده برقت ايديها الملؤ نحو المدائن قاصدا في حالي سيلى امخاطب في فلواتها ومكلم الاموات في رمس البلا يا ليت فين احيا اش شخص وحسين ماطوحون بعارصتك كربلا يا من ادرى مرت سنا نيبو غيري وجرح سنا تديه مسلوب اللي بعسيمو سر بلا ضما علينا جروح الجواري حي لم يجي من سوا دمه المبدد دمنهلقا وايل صدري هي تتاول بسريره جبريل كان موكلا عقرت تمالمت لأي معظمين وطأت وصدر غادرته مفصلا ولثغره جبريل يعلو القضيب وطالما شرفا له كان النبي مقبلا ونساؤه من حوله يندبنه بأب النساء نادباتي الثكلا للا ديمو غيلي وج حزن دينك طلع همست بالدنيا انت اوفلا منعوهم ما الفرات ودونه بسيوفهم دمهم يراقوا محللا يبكي أسيرهم لفقد قتيله أسفاً وكل في الحقيقة مبتلاً هذا يميل وعلى اليمين معفراً بدم الوريد سقم مغلل ها ومن العجاب ان تقاد أسودها أسرا وتفترس الكلاب لهبلا ومن العجاب ان تقاد أسودها أسراً وتخترس الكلاب الأشبلاء كاماً إذا ردت ملاقب غيره رجحت ملاقبه